وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَمُنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَمُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدَعُوا حِزْبَهُ لِيَقُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له صوء عمله فرآه حسناً فَإِنَّ اللَّهَ يَظْلِمُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ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 وَمِن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في يَسَخَّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا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 116. وإن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 118. ولا تزن وازرة وزر أخرى 119. وإن تدعوا مفقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 وإن من إِلَّا إلا خلا فيها نذير وإن يكذئوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَقْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُكْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُكْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِينَ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 يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شفور الذي أحلنا دار المقامة من قضي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كَذَالِكَ نُذِيقُ كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَفُون فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نعمل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ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 في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فَهُمْ على بينة منه بل إن يعب الظالمون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله ينسك السماوات والأرض أن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 129 فِي في الأرض ومكر وَلَا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 120-فلن تجد لسنة الله تبديلا 121-ولن تجد لسنة الله تحميلا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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَرَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ